بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتيني والثيودون وطونسين و هذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم أدناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا خالات فلهم أجر Thank you.